أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وشر الأمور محنفاتها وكل محنفة بدعة وكل بدعة الضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصلا في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه على عرشه وقد خصص شيخ الإسلام رحمه الله هاتين المسألتين وهما الاستواء على العرش ومعياتهم تعالى بالتنبيه ليزيل الاشكال فقد يتوهم متوهم وجود التنافي بينهما وقد يظن ظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين وأنه تعالى وتقدس مختلط بهم فكيف يكون مستويا على عرشه فوق خلقه ويكون مع خلقه قريبا منهم بدون مطالطة فبالأجل دفع هذا التوهم عقد هذا الفصل في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه على عرشه بما يدخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بأسمائه وصفاته. لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى إيمان بوجوده جل وعلا وإيمان بربوبيته وإيمان بألوهيته وإيمان بأسمائه وصفاته ومن الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه ومنه الإيمان بمعيته تبارك وتعالى وقد بير شيخ الإسلام رحمه الله الجمع بين العلو والمعية فقال وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله دخل في ذلك يعني في الإيمان بالله تعالى الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواثر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون فهذه ثلاثة أدلة فكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على علو الله رب العالمين فذكر الكتاب والسنة والإجماع فقال الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأم فعندنا الكتاب والسنة والإجماع ومر دليل ودليل خامس أيضا وهما العقل والفطر من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وعلو الله تبارك وتعالى نوعان علو ذات وعلو صفة فعلو الذات دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وكذلك علو الصفه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. الكتاب مملوء من الأدلة التي تدل على علو الله تبارك وتعالى وعلى علو ذاته سبحانه فمن ذلك أن القرآن العظيم يصرح طارة بالفوقية ويصرح طارة بالعلو ويصرح طارة بأن الله تبارك وتعالى في السماء وتارة بنزول الأشياء من عنده تبارك وتعالى وكارة بصعودها وعروجها إليه جل وعلا ونحمدا فهذه كما ترى أدلة متضافرة متعاضبة من كتاب الله تبارك وتعالى على اختلاف دلالاتها فكلها يدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه علو ذات والسمة جاءت بالقول والفعل والإقرار وقد مر ذكر ذلك في بيان الآيات التي تدل على علو الله تبارك وتعالى وإثبات صفة العلو لله رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن ذلك بقوله وأخبر عن ذلك بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التواتر عنه تواترا معنويا أنه كان يرفع يديه عند الدعاء إلى جهة العلو وكان يشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصبعه السباحة عند الدعاء على المنبر في يوم الجمعة وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداء وأطر النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم على ذلك أيضا وحديث مسلم عن معاوية بن الحكم السلمية رضي الله عنه حديث الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الله قالت في السماء فالشُنَّة قولا وفعلا وإقراراً تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه علو ذات وعلو صفة وأما الإجماع فعندنا القاعدة الذهبية في إثبات الإجماع عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى أجمع السلف على علو الله تبارك وتعالى على خلقه علو ذات وعلو صفة وعلو قهر وعلو قدر وطريق العلم بإجماع السلف هو عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة، وهذه قاعدة من القواعد المهمة حتى إن الشيخ الشارحة رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكرها هنا في هذا الموضع فاستمسك به، يعني هذا طريق الحسن لإثبات إجماع السلف، استمسك به ينفعك الله به في مواطن كثير. اجماع السلف على هذا الأمر العظيم وهذه الصفة الجليلة لله رب العالمين وطريق العلم بإجماع السلف عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسلم فإن السلف كانوا يقرؤون القرآن وينقلون الأخبار ويعلمون معانيها ولما لم ينقل عنهم ما يخالف ظاهر ما نقل عنهم علم أنهم لا يعتقدون سواه وأنهم مجبعون على ذلك فهذا إجماع لأنهم لو نظروا في تلك النصوص التي أدوها للأم فنظروا فيها ثم يستشكل عليهم منها شيء أو أن الظاهر عندهم كان موهما لشيء فإن ذلك كان لابد أن يسأل عنه إما أن يسأل الأصحاب أن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أن يسأل من توهم شيء من ذلك من هو به عليم ويكله إلى علمه فلما لم ينقل لنا شيء من ذلك دل على أنهم قد أجمعوا على أخذ تلك المصوص على ظواهرها ومعلوم أن الكيفية موكولة لله تبارك وتعالى الكيفية لا يعلمها إلا الله رب العالمين وأما ما يدل عليه النص في ظاهره فإن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعم كما نقل عن مالك وعن شيخه ربيعه الرأي وذلك ثابت عن السلف رحمة الله عليهم أنهم يقولون هذا الظاهر معلوم وأما الكيف فمجهول ولا نسأل عنه وإنما يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأننا إن لم يسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه إن لم يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم فلا وسع الله عليه فسعنا ما وسع الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم قد أجمعوا والإجماع كما قال الشيخ وهذه قاعدة عظيمة جدا ولذلك دل على عظمتها في آخر كلامه بذكر الإجماع على أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه علو ذات وعلو قدر وعلو قهر فقال فاستمسك به يعني بهذا الطريق الحسن لإثبات إجماع السلف رحمهم الله تعالى ينفعك الله به في مواطن كثيرة كيف تعرف هذا الإجماع وكيف تستدل عليه وما الطريق إلى ذلك ولإثبات إجماع السلف قال عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسن فإنهم كانوا يقرؤون القرآن وينقلون الأخبار واعلمون معانيها ولما لم ينقل عنهم ما يخالف ظاهرها علم أنهم لا يعتقدون سوى هذه قاعدة مهمة العقل من وجهي يثبت علو الله تبارك وتعالى على خلقه علو ذات وعلو قدر وعلو صفة وعلو طه العقل من وجهي الوجه الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد ثبت له كل صفات الكمان فوجب إثبات العلو لله سبحانه وتعالى والوجه الثاني من وجهي الاستدلال بالعطل على إثبات هذه الصفة العظيمة أنه تبارك وتعالى إذا لم يكن عاليا فإما أن يكون كف أو مساويها فهذا ما يقره العقل الصريح فإما أن يكون تحت وإما أن يكون مساوية وهذا صفة نقص لأنه يستلزم أن تكون الأشياء فوقه أو مساوية له وأن تكون مثله فلازم ثبوت العلو للعلي الغفار وأما الفطرة فلا أحد ينكره إلا من انفرفت فطرته فكل إنسان يقول يا الله يتجه قلبه إلى السماء لا ينصرف عنه يمنة ولا يسره لأن الله تعالى في السماء إذا ثبت بالكتاب والسنة بجميع دلالات الكتاب والسنة وثبت بالإجماع السلف على ذلك وثبت بالعقل وثبت بالفطرة أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه يعني ليس بداخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه سبحانه وتعالى سبحانه وهو سبحانه معهم أينما كان هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو سبحانه معهم يعني مع علوه تبارك وتعالى واستوائه على عرشه هو سبحانه معهم أينما كان يعلمناهم عامله فذكر المعيات في هذا الموضع وهذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المعيات وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه على عرشه عاده مرة أخرى لأن المعية قد سبقت كما هو معلوم ولأن العلوة قد ثبت سابقا أيضا كما هو معلوم ولكن خصص شيخ الإسلام رحمه الله هاتين المسألتين يعني خصص للسواء على العرش والعلو للعلي العطفار ومعية الله تبارك وتعالى خصص العلوة والمعية بالتنبيه ليزيل الإشكال وقد يتوهم متوهم وجود التنافي بينهم وقد يظن ظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين وأنه تعالى وتقدس مختلط به لأنه ربما توهم متوهم, ربما توهم متوهم وظن ظان، فقال كيف يكون مستويا على عرشه فوق خلقه ويكون مع خلقه قريبا منهم بدون مخالطة قد يأتي هذا في وهم واهم أو في ظن ظان، فعقد الشيخ الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الفصل على هذا النحو ليذكر أن الله تبارك وتعالى مع علوه ذاتا وصفة وقدر وقهره مع السواه على عرشه فالقفالق هو سبحانه مع فلقيه أينما كانوا يعلم ماهم عامله وهذا من الإيمان بالله وهو الإيمان بمعية الله تبارك وتعالى لخلقه. المعية كما سبق ذكر ذلك تنقسم إلى معية العامة ومعية خاصة ومعية هي خاصة الخاصة فأما المعية العامة فهي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفادر ومقبل ومذبر ومثالها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فهذه معية عامة المعية الخاصة مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فالله رب العالمين دلنا في هذه الآية العظيمة على هذه المعية الخاصة التي تستلزم النصر والتأييد والتسديد مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والتي هي أخص مثل قوله تعالى لنوسى وهارون قال لا تخافا إمني معكما أسمع وأرى وكذلك في قوله تعالى عن رسوله الكريم محمد الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله معنا فهذه المعية أخص من التي سبق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولكن معية الله تبارك وتعالى لموسى وهارون عندما أخبرهما الله تبارك وتعالى بذلك وقد أرسلهما إلى فرعون ليدعواه إلى الإيمان بالله رب العالمين وترك التجبور والعتو في الأرض قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى وكذلك معية الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصديق معه في الغار إن الله معنا فهذه معية هي أخص من التي سبق هذه المعية كما مر ذكر ذلك وهو اختيار شيخ الإسلام كما سياته معية الحقيقين وسبق بيان أن من مقتضى المعية العامة العلم والسم والبص والقدر والسلطان والإحاط وما سوى ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى وأما المعية الخاصة فمقتضاها النصر والتسديد والإعانة والتأييد فمر ذكر ذلك أيضا مر أن الله تبارك وتعالى معياته لخلقه على هذين الدربين. معية العامة والمعية العامة صفة من صفات الذات فهذه صفة من صفات الذات وهذه تستلزم ما تستلزمه من صفات رجوبية تستلزم العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والإحاطة وأما المعية الخاصة فهي من صفات الفعل لأنها مرتبطة بالمشيعة فإن الله تبارك وتعالى مع الذين التقوا وإن الله تبارك وتعالى مع المحسنين إن الله تبارك وتعالى مع عبده محمد الأمين صلى الله عليه وسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عندما قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وكذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى هذه المعية الخاصة لموسى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 والله بما تعملون بصير فبين لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر الكبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير قال ربنا تبارك وتعالى مثبتا هذه المعية وهو معكم أينما كنت قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فجمع بين الاستواء على العرش في قوله جلت قدرته ثم استوى على العرش والمعية فقال وهو معكم أينما كنت والشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر قبله أن الله تبارك وتعالى مع علوه ومع سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائل من خلقه فهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم يعلم ما هم عاملوه لنا ربنا تبارك وتعالى هذين الأمرين بين لنا العلو والمعية وبين لنا تبارك وتعالى استواءه على عرشه مع إثبات العلو وقال تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم فأثبت المعية وجمع بين المعية وإثبات العلو في آية واحدة ولا منافاة بينهما كما سبق ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وجه الجمع من وجوه ثلاثة وجه الجمع من وجوه ثلاثة الأول أنه ذكر استواءه على العرش ثم قال وهو معكم أينما كنتم وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان، لأنهما لو تناقضا لاستحال جتمعهما، لأن المتناقضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان معًا ولا يرتفعان معا الليل والنهار لا يمكن أن يكون الزمان ليلا ونهارا معا ولا يمكن أن يكون الزمال لا ليل ولا نهار وكذلك في الحالة العادية لا يمكن أن يكون الكوب مملوءا فارغا في آن ولا يمكن أن يكون لا مملوءا ولا فارغا في آن النقيضان لا يرتمعان ولا يرتفعان ذكر الله رب العالمين استواءه على العرش فقال جل قدرته وهو معكم أينما كنتم وذكر الله رب العالمين معيته كبارك وتعالى لخلقه وهو معكم أينما كنتم هذه المعية ذكر الله رب العالمين معيته لخلقه في قوله وهو معكم أينما كنتم وذكر استواءه على العرش ثم استوى على العرش فجمع الله رب العالمين لنفسه بين هذين الواصفين نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضا لأنهما لو تناقضا لاستحال جميعهما لأن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان فلا بد من وجود أحدهما وانتفاء الثاني ولو كان هناك تناقض لزم أن يكون أول الآية مكذبا لآخرها أو بالعكس وهذا يستحيل في كلام الله رب العالمين فدلنا ذكر ذلك وخاصة أن الله تبارك وتعالى جمع هذين الأمرين العظيمين من وصيته الكريمين في آية واحدة.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 وذكر الله رب العالمين معيته لخلقه في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم في آية واحدة وأيضا قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات كما تقول ما زلنا نشير والقبر معنا مع أنه عال في السماء ومع ذلك فإنك تثبت معيته لك وأيضا تثبت علوه وهذا من المخلوقات فكيف بالخلاق العظيم والرزاق الكريم لو فرد التعارض بين الاستواء على العرش بين العلو والمعية في المخلوق فلا يلزم من ذلك أن يوجد التعارض بالنسبة للخالق العظيم لأن الله ليس تمثله شيء لأننا ينبغي علينا أن نصدق ما جاءنا عن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وألا لا نقيس شيئا من ذلك على المخلوقات فلو استبعدنا ذلك لأنه لا يقع بالنسبة للمخلوقات فلا ينبغي أن يكون ذلك حاكما على ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن العظيم أو في السنة التي أوحاها إليه ربنا تبارك وتعالى فلسوف الإسلام رحمه الله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق لأن هذا المعنى نقص سبق أنه لو كان هذا هو المعنى لازم منه أحد أمرين إما تعدد الخالق أو تجزؤه مع ما في ذلك أيضا من كون الأشياء تحيط به وهو سبحانه محيط بالأشياء لا يحيط به شيء فإن هذا لا توجبه اللغة يعني لنسمعنا قوله تبارك وتعالى وهو معكم أنه مفتلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وإذا كانت اللغة لا توجبه لم يتعين وهذا أحد الوجوه الدالة التي على بطلان مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم القائلين بأن الله مع خلقه مختلفا بهم تعالى الله عما يقولون علوا كبير ولم يقل رحمه الله تعالى لا تقتضيه اللغة وإنما قال لا توجبه اللغة لأن اللغة قد تقتضي وفرق بين كون اللغة تقتضي ذلك وبين كونها توجب ذلك فإن اللغة لا تجبه. قد تقتضيه بالنسبة لغير الله تبارك وتعالى فالمعية في اللغة قد تقتضي الاختلاط كما مر ذكر ذلك مثل الماء واللبن تقول ماء مع لبن مخلوط ماء مع لبن مخلوط قد تقتضي الاختلاط ولذلك لم ينفي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اقتضاء ذلك لغة وإنما نفى أن اللغة توجبه وفرق دقيق جدا بين أن يكون ذلك من غير مقتضى اللغة أصلاً فيعارض فيه من يعارض، فإنه لو قال فإن هذا لا تقتضيه اللغة، لاعترض عليه من اعترض وكان مصيبة. قال لا، بل إن اللغة تقتضي ذلك في حق قول مزاج الماء مع اللبن، فهذا يؤدي إلى الاختلاط، فهذا تقتضيه اللغة. يعني يمكن أن تدل عليه على حسب السياق، ولكنها لا توجب، يعني لا تلجم به. فإذا كانت لا تلزم به ولا توجبوا فإن ذلك لا يمكن أن يكون بالنسبة لله تبارك وتعالى على حسب ما دل عليه ظاهر الله ويعود إلى الموصوف والموصوف بذلك هو الله رب العالمين وهو والضمير عائد إلى الله رب العالمين وهو معكم أينما كنتم اللغة لا توجب الاختلاف فإذا لا يمكن أن يقول قائل إن ذلك يوجب الاختلاف اللغة لا توجبه ولم يقل رحمه الله لا تقتضيه اللغة لأن اللغة قد تقتضيه وفرق بين كون اللغة تقتضي ذلك وبين كونها توجب ذلك فالمعية في اللغة قد تقتضي الاختلاف مثل الماء واللبن تقول ماء مع لبن خلط معا وأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو خلاف ما أدم عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق وذلك لأن الإنسان مخطوح على أن الخالق باين من المخلوق ليس أحد إذا قال يا الله إلا ويعتقد أن الله تعالى بائن من خلقه لا يعتقد أنه حال في خلقه فدعوى أنه مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفترة ولا يمكن أن تجد ذا فترة سوية يذهب إلى أمثال هذه الأمور ثم ساق مثال رحمه الله تعالى فقال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته يعني من الأجرام السماوية لأن القمر كبير فلا يقال إنه أصغر من مخلوقاته أو من أصغر مخلوقاته بإطلاق فإن هناك ما هو أصغر من القمر بما لا يمكن أن يفادر قدره ولكن يريد الشأندي رحمه الله بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته يعني مما يتعلق بالأجرام السماوية وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان بل هنا من أجل أن ينتقل إلى أمر جديد فيقول لأن بل تأتي للإضراب أي نعم ولكن قد يكون إضرابا إبطاليا فيبطل بما سيذكره بعد ما تره قبل أو ما ساقه من حجج الخصم قبله وقد تكون للانتقال كما صنعها هنا رحمه الله فبلها هنا للإضرار لانتقالين فقال رحمه الله بل القمر وهذا مثل ضربه شيف الإسلام رحمه الله تعالى تقريبا للمعنى وتحقيقا لصحة كون الشيء مع الإنسان حقيقة مع تباعد ما بينهما وذلك أن القمر من أصغر المخلوقات وهو في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان فالمعية كما ترى ثابتة والعلو للقمر وهو من أصغر المخلوقات السماوية ثابتة أيضا أو ثابت هذا العلو للقمر وثابتة أيضا المعية للمسافر وغيره فإذا كان هذا المخلوق وهو من أصغر المخلوقات نقول إنه معنا وهو في السماء ولا يعد ذلك تناقضا ولا يقتضي ذلك اختلاطا فلماذا لا يصح أن نجري آيات المعيات على ظاهرها؟ ونقول هو معنا حقيقة وإن كان هو في السماء فوق كل شيء وقد قلنا سابقا لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق لكان في الخالق غير ممتنع فالرب عز وجل هو في السماء حقيقة وهو معنا حقيقة ولا تناقض في ذلك حتى وإن كان بعيدا عز وجل في علوه فإنه قريب في علوه تبارك وتعالى وهذا أمر كبير وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن كثيرا من السلف كما سيأتي، فسروا المعينة بالعلم والإحاطة، ففسروها باللازم، ولم يقولوا ولم يصرحوا بأنها غير حقيقية، فأثبتواها وفسروها باللازم، حتى عندما كانوا يدخلون في مضائق المناظرات مع الحلولية والاتحادية ونفاة الصفات. فإنهم كانوا يقولون ذلك من أجل أن يقطعوا على القائلين قولهم بأن الله تبارك وتعالى معنا بذاته فكانوا رضي الله عنهم أعني علماءنا من السلف المتقدلين يفسرون المعية باللازم في كثير من المواضع شيخ الإسلام رحمه الله وهذا هو الذي حققه في كتبه قال إنه لا حاجة إلى أن نؤول الآية بل الآية على ظاهرها لكن مع اعتقادنا بأن الله تعالى في السماء على عرشه فهو معنا حقا فأثبت المعية الحقيقية ثم قال نقطع فساد الظنون ونقول إن تلك المعية من صفات ربنا تبارك وتعالى فهي على قدر ذاته فإذا لا يمكن أن نكيفها بحال من الأحوال ونقول إنه مستوى على عرشه حقيقة وهو معنا حقيقة ولكن حذاري أن تقول بذاته لأن ذلك يفتح الباب للقول بالحلول والاتحاد فلذلك نبتعد عن هذه اللفظة تماما كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى وهذا هو الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه وقال إنه لا حاجة إلى أن نؤول الآية بل الآية على ظاهرها لكن مع اعتقادنا بأن الله تعالى في السماء على عرشه فهو معنا حقا وهو على عرشه حقا كما نقول إنه ينزل إلى سماء الدنيا حقا وهو في العلو حقا ولا أحد من أهل السنة ينفر هذا أبدا كل أهل السنة يقولون هو ينزل حقا متفقون على أنه في العلو لأن صفات الخالق ليست مثل صفات المفلو قال وقد عثرت على تقرير لشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يبين هذا المعنى تماما أي أن المعية حق على حقيقته ولا تستلزم أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض قال جوابا على قول بعض السلف معهم بعلمه ثم ساق كلام الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى والشيخ يذكر هذا هنا لعله وذلك أنه كان قد قرر صفة المعية لبعض تلامذته في بعض المجالس فقال وهو معنا حقيقة بذاته فقال بذاته الشيخ محمد بن صالح رحمه الله قال ذلك وقد أدى ذلك إلى مشكلة عظيمة تورط فيها الشيخ رحمه الله تعالى ممن لا يعلمون وشغب عليه بها من شغب وكتب من كتب في بعض الصحف السيارة أنه يقول بالحلول والاتحاد وأنه يقول في المعية بقول لم يقل به السلف من قبل وهو أن الله تبارك وتعالى معنا بذاته وقد تراجع الشيخ عن هذه اللفظة وقال إنه لا يحسن أن تقال ولعله قالها في معرض تفهيمه في ذلك هذا الأمر الكبير ولكن طارت كل مطار حتى تدخل الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه وكتب رسالة أو كتب خطابا يدل فيه على أن الشايف محمد بن صالح رحمه الله تعالى على عقيدة السلف وأنه لم يرد ما أراده من شغب عليه وأنه مشتقيم في هذا الأمر استقامة كاملة على ما كان عليه السلف المتقدمون رحمة الله عليه فالكلام في العقيدة في الحقيقة يتصيد فيه من يتصيد على علماء أهل السنة بعد تلك الألفاظ التي ربما خرجت بغير قصد مطلقا فراجع الشيخ عن ذلك ثم قالها هنا جوابا على قول بعض السلف إن الله تبارك وتعالى مع الخلق بعلمه فنقل ذلك عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وهذا ما نقل عنه إذا جاءت هذه الكلمة يعني معهم بعلمه فهي تفسير للمعية بالمقتضى ليس تفسيرا لحقيقة الكلم والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا يعني في هذا الأمر العظيم من المبتدعين الذين يقولون إنه تعالى مختلق بخلقه يأتي بعض السلف بالمراد بالسياق وهو أنه بكمال علم لكن لا يريدون أن كلمة مع مبنونها بكل شيء عليه، بل اجتمعت معها في العلم وزادت المعية في المعنى وهو كونه معهم فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل فالكل حق إلى أن قال ولهذا شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المباركة المختصرة بين أن قوله معهم حق على حقيقة فمن فسرها من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى ذلك وهو الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلوة كما تقد والقرآن مفسر بالمطابق وبالمفهوم وبالاستلزان والمقتضى وغير ذلك من الدلالات وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى يعني معهم بعلمه لا ينكرون المعين بل هي عندهم كالشمس نقل ذلك من فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم للدلالة على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أجل بيان ما تجده في كتب العقيدة عند السلف رحمهم الله تعالى من أنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى مع الخلق يعني معهم بعلمه فيظن ظالم لأن التفسير وقع بالمقتضى أنهم لا يقولون بأن الصفة على حقيقتها ولكن كما مر الله رب العالمين معنا حقا معية تليق بذاته وذاته ليس كمثلها ذات فهذه الصفة ليس كمثلها صفة فهي معية تليق بكماله وجماله وجلاله سبحانه وتعالى وهو في الوقت ذاته له صفة العلوم وهو مستوى على عرشه فوق خلقه فهو معنى حقا مستوى على عرشه حق. ومن أجل ذلك عقد شيخ الإسلام هذا القصر سؤال هل يصح أن نقول هو معنى بذاته قال الجواب هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه لأنه يوهم معنى فاسدا يحتاج به من يقول بالحلوب ولا حاجة إليه لأن الأصل أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه ألا ترى إلى قوله تعالى وجاء رب هل يحتاج إلى أن نقول جاء بذاته وإلى قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا هل يحتاج إلى أن نقول ينزل بذاته إننا لا نحتاج إلى ذلك اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه جاء أمره أو ينزل أمره لرد تحريف المحرفين ولإبطال تأويل المؤولين المخرفين وأما أن نقول إن ربنا تبارك وتعالى في صفة المعية هو معنا بذاته فينبغي أن نبتعد تماما عن هذا اللقط ولكن نقول الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه معنا جلت قدرته فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة حقيقية وأما الكيفية فليس لنا أن نسأل عنه لأن السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان لم يسألوا عنه وإن لم يسعنا ما وسع الأصحاب فلا وسع الله عليه فليسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونثبت في الوقت نفسه استواء الله تبارك وتعالى على عرشه نثبت لله رب العالمين صفة العلو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى سبحانه وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو سبحانه فوق عرشه مع أنه مع الخلق لكنه فوق العرش رقيب على خلقه يعني مراقبا حافظا لأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم مهيمن عليه حاكم مسيطر على عباده شاهد عليهم مطلع على أعمالهم رقيب عليه فله الحكم وإليه يرجع الأمر كله وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلى غير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا فمن مقتضى ربوبية الله رب العالمين أن يكون فوق خلقه بذاته وأن يطلع على أعمال عباده، وأن يكون قريبا منهم بعلمه وإحاطته وأن يصرف شعونهم وأن يحصي أعمالهم وأن يجازيهم على تلك الأعمال فهذا من مقتضى ربوبية الله رب العالمين إلى غير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا يعني بذلك ما تضمنه معنى الربوبية من ملك وسلطان وتدبير وغير ذلك فإن معاني الربوبية كثيرة لأن الرب هو الخالق المالك المدبر لأمور خلقه وهذه تحمل معاني كثيرة جدا وقوله رحمه الله تعالى وكل هذا الكلام الذي ذكره الله رب العالمين من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف فهذا كلام شيخ الإسلامي وهذا اختياره أن المعية معية حقيقية ولكنها في النهاية مسندة إلى من. إلى من ليس كمثله شيء فنثبت لله ما أثبته لنفسه وهو أعلم بذاته تبارك تعالى من كل أحد وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم به من جميع خلقه. فنثبت لله تبارك تعالى ما أثبت لنفسه وكل ذلك في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريب هذه الجملة تأكيد لما سبق وإنما كرر معنى ما سبق لأهمية الموضوع فبين رحمه الله أن ما ذكره الله من كونه فوق العرش حق على حقيقته وكذلك ما ذكره الله من كونه معنى حقا على حقيقته. لا يحتاج إلى تحريف لا يحتاج إلى تأويل لا يحتاج إلى شرف عن الظاهر الذي يدل عليه ولكن كل ذلك في إطار إسناد الصفة إلى الموصوف، وأن الذي وصف بذلك ليس كمثله شيء والذي أخبرنا بذلك هو الذي أخبرنا أنه ليس كمثله شيء في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم فلا نحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقيه القدر كما ادعاه أهل التحريف والتعطيل بل هي فوقية ذات وفوقية قدر كما لا يحتاج أن نصرف معنى المعية عن ظاهرها بل نقول هي حق على ظاهرها ومن فسرها بغير حقيقتها فهو محرف لكن ما ورد من تفسيرها بلازمها ومقتضاها وارد عن السلف لحاجة دعت إلى ذلك وهو لا ينافي الحقيقة لأن اللازم الحق حق إذا قد تجد أن السلف رحمهم الله في بعض تفاسيرهم أو في بعض تقريراتهم على أمور الاعتقال يقولون في المعية إن الله تبارك تعالى معنا بعلمه فيثبتون العلم والإحاطة وما هو مستلزم من المعية مما يتعلق بمعنى الربوبية فتقول إن السلف قد أول لم يؤولوا شيئا ولم يحرفوه وإنما دعاهم إلى ذلك حاجة كما دم على ذلك شيخ الإسلام فما ورد عن السلف من ذلك فلحاجة دعت إلى ذلك وهو لا يلاف الحقيقة لأن اللازم الحق, اللازم الحق حق ثم استدرك المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو أن السماء تظله وهذا باطل بإجباع أهل العلم والإيمان تقله أي تحمله وتظله الظلة الشيء يظلك من فوقك بد من أن يصان دلت قدرته عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهم العلم والإيمان الظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من الصحة فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مثال ذلك أن يظن أن ظاهر قوله تعالى في السماء أن السماء تقله أي تحمله كما يحمل سقف البيت من كان على ظهره كما يعمل سقف البيت من كان على ظهره أو تضل يعني تكون فوقه كالسقف على الإنسان فهذا من الظنون الكاذبة والأوهام الخائبة أن يظن أن قوله تعالى في السماء وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرارا للجارية وكلاما من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإشارة وفعلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يظن من ذلك شيء من الظنون الكاذبة أن السماء تقله أو أن السماء تظلم إذا ظن الإنسان هذا فهو ظن كاذب يجب صون الأدلة الداء التي على أن الله في السماء عن ذلك فإن هذه الأدلة لا تدل على شيء من هذا الباطل بحال ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان ثم قال الشيخ الشارح رحمه الله تنبيه قد يقول قائل كان على المؤلف أن يقول ومثل أن يظن أن ظاهر قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق لأن هذا الظن كاذب أيضا لأنه لما تكلم كان معقبا في نفي الظنون الكاذبة عن الله تبارك وتعالى معقبا على العلوي ومعقبا على المعية معا ولكن ساق المثال بالعلوي وحده ولم يذكر المعية فقد يقول قائل كان على المؤلف أن يقول ومثل أن يظن أن ظاهر قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق لأن هذا الظن ظن كاذب أيضا وجوابه أنقول نقول إن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك سابقا في قوله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فلم يحتج إلى ذكر ذلك مرة ثانية رحمه الله تعالى قوله فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وأهل السنة والجماعة على أن الكرسية موضع قدم الله تبارك وتعالى وبهذا جزم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من أهل العلم وأئمة التحطير وقد قيل إن الكرسية هو العرش ولكن ليس بصحيح فإن العرش أوسع وأعظم وأبلغ إحاطة من الكرسية وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كرسيه تعالى علمه، ولكن هذه الرواية لا تصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومعنى الكلمة في اللغة أي معنى الكرسي، ومعنى الكلمة أي معنى الكرسي في العرف أيضا لا يدل على أن الكرسي هو العرش الكرسي كما يروى عن ابن عباس موضع القدمين. رواه عبد الله ابن أحمد في كتاب السنة. وابن أبي شيبة في كتاب العرش وابن خزيمة في التوحيد والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ورواه الدارة القطني في كتاب الصفات عن ابن عباس موقوفا عليه وعزاه البيحقي في مجمع الزوائد للطبراني وقال رجاله رجال الصحيح وقال الألباني في مختصر العلو إسناده صحيح لرجاله كلهم ثقات وأما العرش فأخرج الذهبي في العلوي من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر ما السماوات عند الكرسي إلا كحلقة منقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة وقال الذهبي إبراهيم وهو أحد الرواة في هذا الإسناد ليس بشيء وقد وثق قال الألباني لكنه لم ينفرد به ولذلك خرجته في الصحيح فهذا ما يتعلق بالعرش وما يتعلق بالكرسي وهو موضع القدمين واسع كرسيه السماوات والأرض يعني أحاط بالسموات والأرض السماوات السبع والأراضين السبع فكيف يظن ظالم أن السماء تظل الله أو تقله فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يظن أحد أبدا هذا الظن الكاذب وهو أن السماء تقله أو تظله وقوله تعالى وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا يمسكهما أن تزولا عن أماكنهما ولولا إن الله لهما لاضطربتا ومادتا وزالتا ولكن الله عز وجل بقدرته وقوته يمسك السماوات والأرض أن تزولا بل قال تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ما أمسكهما أحد بعد الله تبارك وتعالى أبد لو تجول نجمة من النجوم لا يستطيع أحد أن يمسكها فكيف لو زالت السماوات والأرض ما يمسكهما إلا الله الذي خلقهما الذي يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض وقوله وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه السماء فوق الأرض والله لولا لا الله لها لوقعت لو على الأرض لأنها أدرام عظيمة كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محتوطة وقال سبحانه والسماء بنيناها بأيدي وإما لموسعون فلولا أن الله تبارك وتعالى يمسكها لوقعت على الأرض فالذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه هل يتصور متصور أن السماء تقله أو أن السماء تظله سبحانه وتعالى سبحان لا أحد يتصور ذلك أبدا وقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته يعني ومن العلامات الدالة على كماله عز وجل من كل وجه أن تقوم السماء والأرض بأمره بأمره الكوني وبأمره الشرعي لأن أمره تعالى مبني على الحكمة مبني على الرحمة مبني على العدل مبني على الإحساب ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن والأهواء فساد للسماوات والأرض وهي مخالفة للأمر الشرعي إذن فالسماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني وبأمر الله الشرعي ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولهذا قال العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي بعد أن جعلها الله رب العالمين مبنية على هذا الصلاة وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان وعلوه فوق الخلائط كلها فطرت عليه الخلق والتقلان لا يستطيع مؤطل تبديلها أبدا وذلك سنة الرحمن كل إذا ما نابه شيء يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان شتان بين مقالة أوصابها بعض لبعض أول للثاني ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها ما هما عدلان شتان فمعقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصلا في قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته فقال رحمه الله تعالى وقد دخل في ذلك يعني فيما وصف الله به نفسه الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب الإيمان بأنه قريب في نفسه ومجيب يعني لعباده وذليل ذلك قوله تعالى وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه في هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله وعلى هذا فيكون القرب قربه عز وجل ولكن نقول في قريب كما قلنا في المعين أنه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما في رواية أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفرجه الشيخان ولا يلزم أن يكون الله عز وجل نفسه في الأرض بينه وبين عنق راحلة وإذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا وجه المصلي يعني إذا شرع في صلاته ودخل فيها كما روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما وأفرجه الشيخان إذا كان ذلك لا يستلزم أن يكون الله بينه وبين الجدار إن كان يصلي إلى الجدار يعني إلى السطر ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى الأرض فكذلك لا يلزم من قربه تعالى أن يكون في الأرض لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته وهو محيط بكل شيء وأعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى قسمين كالمعية وقال القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام كالمعية العام والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص ومنهم من يقول إن القرب خاص فقط مقتضي لإجابة الداعي وإثابة العابد ولا ينقص يعني إلى عام وخاص ويستدل هؤلاء بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أديب دعوة الداعي إلى دعاب وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهذا أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأنه لا يمكن أن يكون الله تعالى قريبا من الفجرة والكفرة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى يعني على هذا الاختيار على القول بأنه قرب خاص فقط مقتضل لإجابة الداعي وإتابة العابد ولا ينقسم وأن الله تعالى لا يمكن أن يكون قريبا من الفجرة الكفرة واختاره شيخ الإسلام وتلميذه رحمهما وربنا جل وعلا ولكن أريد على هذا القول قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه, ونحن أقرب إليه من حبل الوريد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 ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسام ومنهم الكافر وقد أثبت القرب كمتر وأجيب عن ذلك بأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني بملائكتنا واستدل لذلك بقوله إذ يتلقى المتلقيان فإن إذ ظرف متعلق بأقرب يعني ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان وهذا يدل على أن المراد بقربه تعالى قرب ملائكته فلا يعد هذا تأويلا وإنما هو ما يدل عليه ظاهر اللف في هذا التعريف لهذا الأمر الكبير عند رعاية السياق والنظر إلى حال الظرف إذ لأنها ظرف متعلق بأقرب يعني ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقين وكذلك قوله في المحتضر ونحن أقرب إليه المراد قرب الملائكة ولهذا قال ولكن لا تبصرون وهذا يدل على أن هذا القرب موجود عندنا لكن لا نبصره وهذا يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل لأن الله في السماء فلما قال ولكن لا تبصرون دل على أنه يريد قرب الملائكة وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله قال شرف الشارح هو عندي أقرب لكنه ليس في القرب بذاك يعني لم يقع على المحز ولم يضرب في المصر ولم يقع على الغاية لأن هذه الاعتراض التي يعترض بها عليه قوية جدا لا تدفع لا يمكن أن تدفع بحال ولكن قال ليس في القرب بذلك وقوله كما جمع بين ذلك الإشارة هنا للقرب والإجابة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أديب دعوة الداعي إذا دعاني وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهذا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من دواية أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما جمع بين ذلك المشر إليه يعني بقوله ذلك القرب والإجابة قال المؤلف رحمه الله تعالى وما ذكر في الكتاب والسنة من قرب ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه شبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في ذنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى سبحانه وما ذكر في الكتاب والسن من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فالقرب والعلو يجتمعان في حقه لعظمته وكبريائه وإحاطته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع العوث يعني في جميع صفاته وهو علي في دنوه في حال قربه من خلقه قريب في علوه قريب من خلقه في حال علوه وسوائه على عرشه سبحانه هو علي مع أنه قريب قريب مع أنه عال ولا تناقض في ذلك وقد سبق بيان ذلك قريبا في الكلام على المعية والحمد لله رب العالمين وأيضا قوله فإنه شبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في ذنوه هذا على سبيل الإخبار ولو قلته هو في قربه لكان أفضل وكان أوقع كما قال قريب في علوم فتكون ملتزما للغض الكتاب ولغض السل وحتى لا يعترض عليك مطر لأن كثيرا من الذين يعترضون لا يفهمون ولا يفهموا فإنه ربما إذا قلت له وقال الشيخ الشارح هو علي مع أنه دان فيقول دان هذه تريد بها لس يعني هل هذا من أسمائه تعالى الأسماء توقيتية والصفات كذلك تقول هذا من باب الإخبار هذا من, من باب الإخبار عنه تبارك وتعالى ولكن هو علي مع أنه قريب قريب مع أنه عاد ولا تناقض في ذلك فإنه سبحانه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته في جميع صفاته سبحانه وتعالى وهو علي في قربه قريب في علوه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر العوانا الحمد لله رب العالمين